الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأكيموا الوزن بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض رضعها للآمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصر والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مائج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبات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 يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجواهر المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان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 ربكما تكذبان، يسألهما في السماوات والأرض كل يوم منه وفي شأنه، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟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 لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آماء ربكما تكذبان يرسل عليكم أشواغ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا شقّت السماء فكانت وردة كذبها فبأي آل ربك ما تكذبان فيوم إذ لا يسأل عن ذنبه إِن ربك ما تكذبان، يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بجن وعص والاقذاب، فبأي آلاء ربك ما هذه جهنم التي يكذب بها الجرّم لا يطوفون بينها وبين حميم آلاء فبأي آلاء ربكما كذبان ولمن خاف مقام ربّه جدنتان فبأي آلاء ربك ما تكذبان ذواتا اثنان فبأي آل إربك ما تكذبان فيهما عبنا لتجريان فبأي آل إربك ما كذبان إهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تكئن على فروش بطاعنها من استغرق وجن الجنتين ذا فبأي آذان يربك ما تكذبان إن خاصرات تترف لم يطمسهن إلا سُمِّيَ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانّ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آيَةٍ ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آداء ربكما تكذبان ومن فبأي آلاء ربك ما تكذبان مدهمتان فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما عيدان الضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخ ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان بأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام حور مقصورات في الخيام حور مقصورات فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضرهم